وإِذَا تَغَنَّى الْجَبَلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلِّلَ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ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 أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكن بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَلُعَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي أَدِينَاهُ آيَاتٍ أَفْنَسَلَخَ منها, مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَوِينِ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَبَعَهَا